استوى تجلو تقارب وترص الله أكبر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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تعصر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ضن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم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 لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا سبحانك ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله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 وظننتم ظن السوء وكرقكم وزين ذلك في قلوبكم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 فانا اعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول, سيقول لك سيقول, لك المخل... سيقول المخلفون سيقول المخلفون إذا طلقتم إلى مغامر لتأخذوها درونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله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 أحبه عذابا أليما، الله. من الله بالحمد لله الله Allah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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزلت سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومظالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مظالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكفّي الدين الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم ويهديكم سراطا مستقيما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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق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 ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلب فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم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 من الله لمن حمدا الله Allah In the name of Allah, <laughs> in the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 فاسق بنبا فتبينوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله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 وَتَرَىٰ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنكِصُونَ فِى ٱلْكُفْرِ وَٱلْفُسُوقِ وَٱلْعِصْيَٰنِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ إلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ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 يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اذ ولا تجسسوا ولا يرتد بعضكم بعضا أيحب احدكم ان ياكل لحم اخيه بيتا فكرهتموه وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت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 يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَن أَسْلِمُوا قُلْ يَا سَمِعُون عَلَيَّ إِسْلَامُكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ مِنَ بَلِ اللَّهُ يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن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 سراط <تصراق> الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آم <أه> بسم <سنة> الله الرحمن الرحيم طاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم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 كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض هددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرت وذكرى لكل عبد منير ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقعة لها طلع نضيد رزقا للعبادة وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وتم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل تحط وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس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 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصول ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائقون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 يَوْمَ نَقُولُ لجهنم هل تَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَذِيدٍ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هل امتنأت وتقولها هل من مزيد وعزفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حسيب من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخذوب لهم ما يشاء أو <تصفيق> نجيها الله. Amen. Wow.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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا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 فاصبر لحكم رب، تصبر على, على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن عنا الليل, فسبح ومن الليل فسبح ومن الليل فسبح وأجبار السجود ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي إن نحن نحيي الموت ونن إن إنا نحن نحي ونموت وإلين المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير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 فالحاملات القرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبث إنكم لفي قوم مختلف يؤفك عنه من افك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسالون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون بث فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون تقين في جنات وعيون آخذين ما أتىهم رضهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون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 يرسل لكم وما توعدون فوارب السماء والارض انه لحط مثل ما أنكم Allah. Allah.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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟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 وبشروه بغلام عليم فأقبلت امراته في صروة ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم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 فخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى برتنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم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 وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاعتوا عن أمل ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاتقين والسماء ضنيناها بأيد وإنا لموسعون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 ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من وسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم قاضون فتول عنهم فما أن تجملون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم مزق وما أريد أني يطعمون إن الله هو الرزاق القوة المتن فإن للذين ظلموا عذاب مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي Allahu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 و الطول وكتاب مسؤول في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إن عذاب والسقف المرفوع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 ان المتقين في جنات ونعيم. اللهم من المتقين في جنات ونعيم. شاكيهن بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا من بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه ودوجناهم بحور عيم والذين آمنوا والذين آمنوا واتبعتهم ذريته بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أنتناهم من عملهم من شيء كل كسب رهين وأنددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها فِيهَا لا فيها ولا تأثين ويطوف عليهم لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وقبل بعضهم وقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشتقين فمن الله علينا قوم ان كنا من قبل ندعو انه هو البر الرحيم عَلَّا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 اهدم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فذكر فما أَظَنُّ أَنَّ أُمَّتِي رَبُّكَ بِكاهِنٍ ولا مجنون أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَرَبَّصُوا بِهِ رَيْبًا مِّنْهُ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم من المتربصين أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طابون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 أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقلون أم عندهم خزائن ردك أم هم المسيطرون أم لهم صلم يستمعون فيه فَيَأْتِي مُسْتَمِعُهُ بِسُقْيَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ فَأَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ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 السماء سحاب نرطون فدرهم يقود ويلعب حتى يلاقو يومهم الذي فيه يصطون يوم لا يضني عنهم, عنهم كيدهم شيئا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 the light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 تذكر الإخوة والأخوات بأقصاء الجوالات ساكم الله خير. الله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 آمين والنجم إذا هواه ما ضل صاحبكم وما ظواه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرور فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاد قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى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 أفرأيتم اللات والعزا ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفا تلك إذا قسمة ضيذا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم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 لله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تبني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضاه إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأمثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يبني من الحق شيئا فأعرض عما تولى فأعرض عمن من تولى عن من تولى عن ذكرنا ولم يولد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم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 فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن الله الله لمن حمد <تصفيق> الله. law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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفرأيت الذي تولى وأعطى طنينا واكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم يُنبَع بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزِرَّ وزِرَةٌ ألا تزر وازرة وزر أخرى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الْغَيْبِ فهو يَرَى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 وَإِنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَإِنَّ وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو الشعرا وأنه أهلك عادا الأولى وتمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأقضى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا إنهم كانوا أظلم وأطوأ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 أزفت الآزفة, أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون جذوا لله وعبدوا الله الله أكبر بسم الله اقتربت الساعة انشق القمر وان يروا ايتين يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تبني النذر فتولى عنهم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 من <مع> الله لمن حمدا. الله. Allah Oh, السلام عليكم الله السلام الله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 صراق الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر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 تسمع الله لمن حمده الله الله الله, الله, الله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 والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وآمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله إن <تصفيق> <تصفيق> <مع> الله لمن حميدا الله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 الله لمن حمله لا إله إلا الله الحكيم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله عدد ما خلق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 سبحان الله من أما خلق سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله على ما أحصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله من أكل شيء اللهم يا حي يا قيوم يا من رفع السماء بقوته ودح الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بقدرته يا مالك الملك ويا جبار الجبابرة ويا إله العالمين ومالك يوم الدين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا ووحدانيتك يا رحمن يا رحيم يا غفور يا ذا الجلال والاكرام يا كريم يا كريم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت.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 نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك عديدك سوانا كثير وليس لنا رب سوى نسألك مسألة مسكين ونبتهد إليك ابتهان الخاضع الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من ذلت لك رقبته لك أنفه لك قلبه وفاضت لك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 ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعز والكسل والبخل والجبن وضلال الدين وغلبة الرجال يا حي يا قيوم برحمتك نستغفر أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أكفلنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن منسيات اللهم دبرنا فإننا لا نحسن التدبير اللهم دبرنا فإننا لا نحسن التدبير اللهم دبرنا فإننا لا نحسن التدبير اللهم قنا شح انفسنا اللهم اللهم نقنا شح أنفسنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وأنسنا من الكذب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 أبدا ما أحييتنا واجعلها اللهم الوارث منا واجعل سأرنا على من ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا تجعل الدنيا همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيم من لا ينفاد وقرة عين لا تنقضي ونسلك الوضاء بعد القضاء وضد العيش بعد الموت وضد العيش بعد الموت. اللهم انا نعوذ بك من انفسنا الاماره بالسوء المتابعه لكل عدو من هوى يردي وشيطان يضوي وامل يضر وعمل يضر و وعمل يضر وزخارف دنيا أولها غرور وآخرها هباء منتور فاعنا يا ربنا على أنفسنا برحمتك وأجرنا من كيد الشيطان بعصمتك واجعل قلوبنا وفعالنا سددا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ويسرنا ان يسرى واختم لنا بالحسنى فلا قنوط من رحمتك ولا يحسر روحك انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون اللهم يا ذا التجلي والجلال يا خفي اللطف يا مد النوال هب لنا الصالح من أمر وما ربنا والطفدنا في كل حال ربنا تبت على الحق القدوم وامنع الأدواء عما والكروب ربنا اللهم جنبنا الدموم واهدنا الحكمة في كل الفعاء ربنا فقد مددنا بيدين نترى رحمة للوالدين فاقبل اللهم وقيف لديل ربنا وفعق لنا الحلال ربنا اللهم شأننا في نسعنا حكامنا ربنا واحفظ لنا واجعل في الكمال يا حي يا قيوم يا راحم المذنبين ويا مقين عثرات العاترين نسانك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعفنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ بها غائبنا وتلهمنا بها رشتنا وتحفظنا بها من كل سوء يا رحم الراحمين اللهم يا فالق الحب والنوى يا منشئ الاجساد من بعد البلا يا مؤوي المنقطعين إليه ويا كافي المتوكلين عليه إن قطع الرجاء إلا منك وخابت الظنون إلا فيك وضعف الاعتماد إلا عليه يا من خضعت له رقابنا وذلت له أنوفنا يا أرحم الراحمين نسألك أن تغيث قلوبنا من سحائب برريك وعظيم إحسانك وجود فضلك اللهم وافسقنا لموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك اللهم أوصلنا إليك اللهم هد لنا عملا صالحا منك يقربنا إليك ربنا لا تخزنا يوم الورض عليك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم اقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجانا عمنا سواك اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم اسعد قلوبنا بتقواك اللهم اسبغ علينا رضاك اللهم اجعل خير آماننا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك اللهم يا من تتنزل في هذا الوقت إلى السماء الدنيا سبحانك ما أعظمك ترى مكاننا وتسمع دعاءنا فتقول هل من مستغفر فاغفر لا اللهم ها نحن رفعنا كف الضرائب اليك نستغفرك نستغفرك فاغفر لنا يا ربنا وتقولها من تائب فاتوب عليه اللهم ها نحن نتوب اليك من ذنوبنا فتب علينا يا ربنا وتقولها من سائل اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك أن تعتق لقابنا من النار اللهم اعتق لقابنا من النار ولقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وأبنائنا وأقالبنا وأحبابنا اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم اللهم أعطنا سؤلنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب إنا نسألك لإخواننا المسلمين نصرا مؤذرا في كل مكان اللهم عجل نصرهم على أرض فلسطين وعلى أرض سوريا وعلى أرض اليمن اللهم يا حي يا قيوم من أراد بالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل تدبيره تدميرا، اللهم ارنا في عجائب قدرتك يا جبار السماوات والأرض اللهم إن الطغاة لا يعجزونك فخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يا يا جبار السماوات والارض ول على المسلمين خيارهم واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربنا يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين نسالك في هذه الليله العظيمه الشريفه وانت في عليائك يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت نسالك الا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين اللهم يا ذا الجلال والاكرام قلت وقولك الحق لو أن أولكم واخركم وعنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني تعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا ما نقص ذلك من ملكي شيئا اللهم فأنت أكرم الأكرمين لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل مبرور ودعاء مستجاب يا رب العالمين اللهم أعطي كل واحد منا مسألين يا اكرم الاكرمين يا اكرم الاكرمين يا اكرم الاكرمين اعط كل واحد منا مسالته اللهم اعط كل واحد المسالته استجب لنا يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا ترج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واضد الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين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 وعلى آله وصحبه اجمعين ورحمة الله ورحمة الله